بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غسلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأشروا النجوى الذين ظلموها الآلا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصلون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاة أحدام منهم بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل نولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون وما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 مَا فَعَلُوا بِعَهْدِهِمْ وَأَنتَ غَافِلٌ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ سَنَّا لَكُمْ فِي كِتَابٍ سِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ أَفْنَيْنَا كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما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 وما خلقنا السماء ولغضا وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقرب بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن مَّا نُجِّذَتْهُ وَلَا يَسْتَحْكِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنْ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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وَمَا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا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 ومن يقول من همو إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي